بوك تو شيست تسعة وستون تسعة وستون تريبا <تصفيق> إيما بوتربا ساك يحتاج يريد يحتاج يريد ميتريبا <تصفيق> كريبت. أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. ساكم دسبيم. أريد أن أنام. لي أن هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ مترى با لامبا. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. ساكم أريد أن أقرأ. لامبا. هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ مترى أحتاج إلى تليفون ساكم أريد أن أتصل بالتلفون. أريد أن أتصل بالتلفون. إملي هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تلفون؟ متريبا كاميرا. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. ساكم دا فوتوغرافيرم. أريد أن أصور. أريد أن أصور. إيملي أفدا كاميرا. هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ треба компјутер. Аптажу ли компјутер. Аптаж ли компјутер. Сакам да испратам една емаил порака. Ориду ан арсиле емаил. Орид ан арсел емаил. Има ли овде компјутер? Хел јуѓеду една компјутер? Хел јуѓед ميتريبا بينколо. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. ساكم دنا بيشم نيشتو. أريد أن أكتب شيئاً. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف هل يوجد هنا جاف